الباب الثالث عشر وثلاثمئة باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو اظفاره حتى يضحي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهله هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي